فمع م ن ز ل ة من منازل ا ل إ ي م ا ن وهي م ن ز ل ة الصدق تحدثنا عن شيء يشبهها لكننا بحول الله نؤكد أ ن الكلام حول الصدق ولو استغرق ما استغرق من العمر ف إ ن العبد ما يزال في ح ا ج ة إ ل ي ه ما دام س ا ئ ر ا إ ل ى ربه يعبده ويجتهد في طريقه إ ل ي ه وكلامنا عن الصدق ها هنا ليس بالمعنى العام ولكنه بمعنى المقام ا ل إ ي م ا ن ي و ا ل م ن ش ل ة ا ل إ ي م ا ن ي ة ذلك أ ن الصدق ما هو معلوم الذي هو ضد الكذب فهذا أ م ر محرم أ ي الكذب أ م ر محرم شرعا ومن كذب في أ م و ر ه ا ل ع ا م ة هذا معروف للناس اجمعين من المعلومين ا ل د ي ن ب ا ل ض ر و ر ة من كذب في ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة وثبت عنه ذلك ف إ ن عدالته تسقط ولا تقبل له ش ه ا د ة لانه من الكاذبين و إ ن م ا الشهاده ش ه ا د ة الصادق فلذلك كثير من الناس مع الاسف يسترزق و ي ت ر ق ذ ا ب رزقه ورزقه ثابت المقدر لا يزيد ولا ينقص و إ ن م ا يوسوس له الشيطان لأن الرزق ن س ي ف ل ت منه س ي ن ف ل ت منه ويضع إ ن لم يكذب في ش ل ع ت ه أ و في تجارته أ و في وثائقه أ و في أ ي أ م ر من ا ل أ م و ر ولذلك كثيرا ما يغر الشيطان ا ل إ ن س ا ن فيكذب في أ م ر ه وكان ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شديدا فيما يتعلق بالكذب كان لا يقبل أ ن يجد ذلك في أ ه ل ه ولا في خدمه ولو على سبيل النجاح فخاربه فأنا لا الصلاة يقبله عليه وقد ا ا ل ل س م ثبت في الصحيح أ ن ه إ ذ ا وجد من بعض أ ه ل ه ك ذ ب ة أ ع ر ض عنه حتى يحدث ت و ب ة يعني أنه ي لم ش ا ي ن ض ب ر عليه الصلاه والسلام واحد في الخدم أ و في ا ل أ ه ل كذب ش ي ء ك ذ ب ة ولو كانت يعني ب س ي ط ة وليس في الكذب بسيط يعرض عنه يعني ع كي اعرض د ي شيء إنك كلمه أ عنه حتى يحدث ت و ب ة أ ي حتى يتوب ذلك الذي أ ح د ث كذبته في فينقلب منها إ ل ى ا ل ت و ب ة أ ي إ ل ى الصدق ويعاهد الله عز وجل أ ن يكون بعد ذلك من ا ل ص ا ب ق ي ن الكلام اليوم ليس عن هذا المعنى بل عن معنى أ د ق منه قلت وهو م ن ز ل ة ا ل ص ب ق ي أ و مقام ا ل ص ب ق وهو ا ل ص ب ق مع الله جل وعلا في السير إ ل ي ه سبحانه وتعالى وهو ا ل م أ خ و ذ من عدد من ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة وساحاول تبيانه شيئا فشيئا عسى أ ن ي ت ب ح المراد ونكون إ ن شاء الله في عباداتنا من ا ل ص ا ب ق ي ن صدق لإنسان ولكن هذا ومع التجارة ا ل ش ي له عنهم ذ الذي هو عند الناس يجب ان ل ينزل منه و ي ت ع ت ر ض ب أ ن ه كذاب هذا لا ي ج في حقيقي ل ك ن نريد ان نتحدث عن معنى ارقى وعند معنى اهل ا ل ف ي ع صدق أ ع ل ى من هذا ا ل ش ي ق ل أ ن هذا ا ل ش ي ق ا ل أ و ل واجب على كل م ؤ م واجب وليس ب ا ل ج ا ئ ز ه وحسب أ و المندب الواجب و أ ن من كذب ف إ ن ه ع ن ى اذين يتحمل اسما ويدوء به الصدق الخاص هو الصدق في ا ل ع ب ا د ة أ ن ت تصلي أ ن تصدق الله في صلاتك أ ن ت تصوم أ ن تصدق الله في صيامك أ ن ت تتصدق أن الله فانما ي وفي أمري صدقته كل ذ ي د ر ق هذا المعنى بالمجاهده يعني الصدق بهذا المعنى لا يتخذش إ ن س ا ن بقرار يعني من ش ن كيف يمكن في أ م و ر اجتماعيه ل يكون كذب ف ك ي ت ب الله تعالى في حين يصدق من الصادقين إ ن عدم ا ل ت و ب ة وعقدها اي قلبه من الكذب ي ل الصدق يعني تحضرها ذلك للصادق أ م ا صدق ا ل ع ب ا د ة في فيحتاج إ ل ى أ ي ا م وليال ي ويحتاج إ ل ى مجهودات وعمل يحتاج إ ل ى مجاهده ة النفس ومجاهده الشيطان ومجاهده الهوى الشيطان تدفع و ان تدفع النفس تدفع و ان تدفع أجل الصابتين له تكون في عبادتك من وهذا يشهد فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بد من تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما وهذه آ ي ه من ادق ا ل آ ي ا ت في بيان معنى الصدق من حيث هو مقام ايماني ومنزله من منازل السير الى الله عز وجل ن أ خ ذ ذلك كما ذكرت اولا من ع ب ا ر ة ا ل آ ي ة ن ف س ه ا ثم من آ ي ا ت أ خ ر ى و أ ح ا د ي ث تبين هذا المعنى الخاص الذي على المؤمن فعلا ان يجتهد من أ ج ل أ ن يرتقي إ ل ي ه ليكون من ا ل س ا د ق ي ن ومن المقربين جعلنا ل ل ه و إ ي ا ك م منهم حينما قال المولى سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال معروف في العرب ي ة أ ن من تعني ا ل ت ب ع ي ف من المؤمنين يعني المؤمنون كثير ولكن ف س ه م واحد نوع خاص هم الذين وصفهم الله عز وجل بهذا الكلام من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليك ب ف يبلنا ل م ع ن ى أ ك ث ر نذكر سبب ن ج و ل هذه ا ل آ ي ة كما ذكرت كتب التفاسير وكتب الحديث أ ي ض ا وهي نزلت في ا ق و ا م منهم أ ن ت بن النضر, النضر ايضا ل ن ر أ رضي الله عنه وهو عم أ ن س بن مالي خادم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ممن لم يحضر غ ز و ة بدر يعني أ ن س هذا عم أ ن س بن مالي قدر الله أ ن ه ما كانش من الذين حضروا غ ز و ة بدر ما حضرش م ع ر ك ة بدر مع انس ل ب ا ل ي فحز ذلك في نفسه و ت أ س ف و أ ص ا ب ه ا ل أ س ا ر أ ن لا يكون ممن حضر هذا المشهد العظيم المبارك مع رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومعلوم أ ن م ع ر ك ة بدر م ع ر ك ة ش ر ي ف ة شارك فيها ا ل م ل ا ئ ك ة وهي أ و ل ر ز و ة في ا ل إ س ل ا م من نوعها يعني تحول وضع المسلمين فيها على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة على المستوى العالمي من حال ل ح ا ت ل أ ن ا ل أ خ ب ا ر و ل أ ن الركبان ص ا ر ت ب أ خ ب ا ر ه ا الى العالمين فحينما حدث له ذلك ان هذا الصحابي انس بن ا ل نضر رضي الله عنه لما حضرش م ع ر ك ة بدر عزم و آ ا ل على نفسه لئن اشهدني الله مشهدا ليرين ما اصنع كانه اقسم و قال على نفسه انه اذا حضر مره اخرى معركه من معارف او غزوات ة ل غ ز ا مع رسول الله فانه سيبلي فيها البلاء الحسن وعهد الله عز وجل بهذا الكلام الذي فيه نوع متضمن لمحن القسم في ه نوع من القسم هذا أ م ر صعب جدا صعب. كيف هو صعب ليس فقط ل أ ن ا ل ق ض ي ة هي غ ز و ة و ك ت ا ل وقال لو أ ن ه سينحضر م ع ر ك ة أ خ ر ى رب العالمين سينجيله ش و ف ف هذه ا ل م ع ر ك ة من جهاد ومن ذ ل د ليس فقط ل أ ن ه ا م ع ر ك ة بل ل أ ن ه عهد أهد لله عز وجل على أ م ر ي ن لا يتحكم ا ل إ ن س ا ن فيه هذا هو ا ل أ م ر ا ل ل ي خاطر فيه وصعب كيف؟ الخير إ ق ب ا ل و إ د ب ا ر والنفس كذلك أ ن ا و أ ن ت ف ا ئ ر الناس كل الخريطه ا ل ب ش ر ي ة نفسها تتقلب بين إ ق ب ا ل و إ د ب ا ر م ر ة النفس كالطاوله الخير و م ر ة ى ما ك ا ل ط ا ل شيء الخير و إ ل س انت المتحكين في ذلك بل رب العالمين هو الذي يبسط نفسه ويقبضها مره ك ن ح ا ل ة بسط وانغطاط و إ ق ب ا ل على الله و م ر ة تكون ح ا ل ة من القباب لا يمكنك استعداد ا ل د ل و س فاحيانا ً ت ج و د بكل ما عندك بعد ا ل أ ح ي ا ن غير ص د ق ه العاديه ا ل ب س ي ط ة ي جوعتك ي م اه م ر ة ت ك و ن نفسك م ط ل و ق ة تعطيه لك شيء ليكي صرف و بعد الاحيان سانتين ما تتخبرك تعطيه م ر ق و ب انك و بينك ا ن اليوم ل ل ي باعتمد سنين و د ا ده يدك مشلوله ما تتخبرك تندم جدا ل س تعطيه النفس كانت أ م ت ي ح ا ل ة إ ق ب ا ل م ف ت ح ه واليوم منكمش م ن ق ب ض ة وهذا وصفه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث صحيح المسألة فياك الإنسان تقع وكل الناس في ا الحديث الصحيح الذي الإمام ك تقع وذلك أحمد في أخرجه ف سند صحيح عن علي عليه النبي إن الصلاة والسلام قال إن لكل أمر ولكل شرة شرة فترة أمر فمن كانت فترته الى سننا في فقديتها ا ل ش ر ة ء يدك توهج ولشتعل ا ا لديك ي و ن في شرر المتطاير عن الجمر سينما ينفق فيه أو عليه. فيه. دير ونجمر في ه او علي ه بن ا فيل ر لكتم جرم المرضى وكتم خليج او الخليج كيف يدك شرر كيف يدك شعر、جال. ولكن سواني كذا كذا كذا كذا ل ان لكل امر اي شيء تزداد حماس وحب وفرح ونشاط و ق و ة وحيويه ولكن واحد المده ستمله لشرك الملل ان لكل امر شره وقوه ولكن هذه الشره لا تدوم ت ع ق ب ه ا فتره والفتره ايضا تعقبها شره فهي الفتور والبروده ا ل ز ب و ن فقد ح ذ ر السطرات خطورة النبي عليه الصلاة والسلام الناس والمسلمين طبعا خاصة ا عليه ل من نبدأ من سفى ف يكون إنما رب عندها ربما تخبط بس ي النساء في حال يخبر على الله عز وجل بالتدين وهذا نشاهده خ ا ص ة عند شباب ح د ي ث ي العهد بتوبه شباب عادتهم لله تعالى ك ا ن ولكن ا ان في خ م ثم منهم ر وترى رغبة ووالأخيره او الضياع او الانقطاع الصلاة تنهجا وإقبالا عجيبا يصوم التطوع يال الميل تطوعا يتوبون ويأتون يحوم ويصدق و في له شديدة في في شديدة له التدين ل عن رغبة عنده بعد وحده تجده قد بارداء وباعث خ ط ي ر في الامر انه حينما تكون الشر على ق و ة تخالف السنه في بعض الاحيان ف إ ن ه ا تعقوبها ف ت ر ة على ق و ة أ ي ض ا في النزول و خ ا ل ف ا ل س ن ة وذلك و ع ي ا بالله انقطاع ع ن يترك ا ل إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ة ومثل هذا ر أ ي ت ه وشاهدته في المنتمى دين واحد من يصلي. أنه أقبل بقوة ا ما كان ينبغي أ ن ي ن ض ب ط له ي ل ت و ا ز ن و ا ل ا ع ت د ا ل و ا ل ت ط ر ف ل ا ي ل د إ ل ا ت ط ر ف ا ص ا ر و ع زي ما ب ي ع ط ي و ا ح سفروا جيفر أ ح ب أن ك ل ف ولذلك ندم للي علي صلاه السلام يلا فطور ف ي م ا ي ع ق م ا ل فطور ف ق ا ل من كانت ص ت ر ه إ ل ى سنتي ولا سنتو علي صلاه السلام سنتو ه ف ظ ا ل ح د ا ل أ د ن ى من ا ل ت د ي ن أخصي س ل إ ن س ا ن اترك الحج عنا د ن كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قواما قواما معروف لكنه إ ذ ا سافر أ خ ذ الفرائض ولم يجد عليها غير ا ل و ت ر والفجري في ص ن و ا ت في س ف ر ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكنه إ ذ ا حضر يعني ج ل من ذ ن بيلو ف إ ن ه حينئذ يعود إ ل ى حاله من التوهج عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وحاله المتوهج حاله الذي فيه الشره و ا ل إ ق ب ا ل على الله ليس على غلو ولا على ش ك ش ه بل على اعتبار وتوازن فتعلمون حديث ا ل ث ل ا ث ة ر ي ن ث لا ث تبيل صحابه جاوز بيت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي س أ ل و ن عن عبادته ومنهم عدل بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه فلما أ خ ب ر و ك أ ن ه م تقالوها ل م ا أ خ ب ر ت ه م السيده عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا اخبرتم ه كيف كان النبي يعبد ربه عليه الصلاه والسلام أ ي أ ن ه كان ينام الليل ويقوم بعض الليل ويصوم أ ي ا م ا ويسطر أ ي ا م ا اخرى وهكذا ج ا ت ه م هذه العباده ق ل ي ل ة ما قالوش ا و ج ر ه ا ق ل ي ل ة ف حديث ف ل ش ي ه ف ك أ ن ه م تقالوها ل أ ن ج ا ل و ا واحد كلام المعنى ديالهم م ر ا ج ت ه م ك ل ي ل ه وذلك قولهم ذلك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر قالوا هذا ك ر ه ه النبي صلى الله عليه وسلم غفير له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر مفهومه المخالب يعني المعنى العكسي هو اننا م ا ت غ ف ر منها ما تقدم وما ت أ خ ر إ ذ ن علينا أ ن نضاعف عمل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ض ع ا ف ا ك ث ي ر ة فمنضبون ر على ا ل ج ر ع ا ت باش يقربونه ك ذ ا فهموا فقال احدهم سلفته أ م ا أ ن ا ف أ ق و م الليله لا ا فعمروا ن ا شناس يقول ل ي فقال ا ل آ خ ر أ م ا انا ف أ ص و م ا ل ز ه ر ولا أ ف س ر ف ا م ر و م ا يكون في ه ا ر فطر يوميا طيب وقال الثالث اما انا فلا اتزوجن ي ا ء هذا يدرى الاضرار وهي ن ع ل الصلاة ي ه و ا ل س ل ا م فغضبان ذلك、وستبعهم. وقال لهم فيما قال أ ن ا و إ ن ي أ ع ب د ك م لله و أ ت ق ا ك م له ولكن يجب ان يكون ي ه ن ا ل عباده ة أكثر للعباده للعباده للعباده للعباده ي ل ع ب ا د ه للعباده للعباده للعباده ل ا ل ع ب ا د ا للعباده م للعباده للعباده للعباده ل ل ع ب ا ا ت ر ي د و ن من أ ر ا د أ ن يكون أ ع د د الخلق فليقتدي ب أ ع د د ا ل ع ا ب ب ي ه ومن أ ر ا د أ ن يكون أ ش ق ى فليقتدي ب أ ش ق ى الناس و أ ش ق ى ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ل أ ن ه إ م ا م ا ل أ ن ب ي ا ء وسيد ولد آ د م كما في الحديث الصحيح قال ولكني أ ص و م و أ ف ط ر و أ ص ل ي و أ ن ا م و أ ت ز و ج النساء فمن رغب عن سنتي فليس ل ن ي يريد يجعل شيخ بمزايدة أن علاج فقد بلغ ا في الدين فسيخرج به ذلك إ ل ى الفترات قطعا ويولد العكس ل أ ن النفس ا ل ب ش ر ي ة لا تطيق فوق ما فطرها الله عليه اما صار حينما ماره ا ل ر ه د ا ن ي ه صاروا إ ل ى العكس تماما من عدم الزواج إ ل ى الزنا يعني يعني يأبدو عدم ظنوا بأنه هما الله الزواج بي قد فمن قصد التعبد إ ل ى قصد ا ل م ع ص ي ة بل إ ل ى الشذوذ الجنسي مما هو منتشر في أ و ر و ب ا وفي ك ن ا ئ س بشيء خاص و ب ش ا ء عجيب ل أ ن م ن ا ق ب ة ا ل ف ط ر ة التي فطر الناس عليها فطره ة ا ل ل م ن ا ق ة ا ل ف ط ر ة ا ل ر ب ا ن ي يؤدي ة إلى معاكسة قصر الشارع قصر مع العالمين هذا وذلك ب الامر ع عليك لسنة الله أن تجيب وتعبده ن السنة النبوية ه هذا ج ا ل أ م الذي حدث عنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو ا ل إ ق ب ا ل و ا ل إ غ ب ا ر من الرجيم الرمزي ا ل ش ر ة و ا ل ف ت ر ه دال اذن على ان قطع العهد الله مع وإجر العهد مع الله في أ م ر ي ن متعلقين بالنفس م غ ا م ر ة ف ل ش ي خ ا ل ا ر ه ا ا ل ص ح ا ب ي أ ن س بن النضر رضي الله عنه لأعزم انه لما تكون م ع ر ك ة م ق ب ل ة ف ي ج ا ه د في ل ا يحقد بهذه وسيفعل وسيفعل وسيفعل ل أ ن أ م ر الخير جميعا مرتبط ب إ ق ب ا ل هو لا يدري ولا يضمن أ ت ك و ن نفسه كما يحب فعلا ويريد حينما ت أ ت ي ا ل ف ر ص ة ا ل م ق ب ل ة أن تدركه على فتره وعجيب زمني عن الصحابه في المريض المرض من الصحابة و ص ا عاتوا غبي ل الصحابة من و ا رآهم جاء له ي يبكي ل ف م اوا ا ل تبكي من الموت يا فلان وقد كنت مع رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان لك وكان لك يدك وسوء فقال لهم أ ن ا و إ ن ي لا أ ب ك ي خوفا من الموت ولكني ابكي ل أ ن ه ا أ د ر ك ت ن ي في فتره لنفس اقبال ل إ ي في ة ادباري ل ل صلواته كل ص و ا وقيامه ت م ل ل ل ل إ خ د ا زيادة ي ا ت ف كل لحظة اللي كان عليها ا ل فجة م ولذلك س فترى عيان فيه ي ما ه ا ع جميعا ب ا وهذا لنا د يحدث ة ت ت ق ر ض قال في الحديث الصحيح حينما وجد الحبل ممدودا بين ساريتين في ا ل م س ي د وليقوم أ ح د ك م نشاطه ف إ ذ ا تعب أ و ك س ل ف ن ي ر ك ض ووجد في آ خ ر ه حبلا ممدودا بين ساريتين حبل مشدود بن جسوري ف ق ا ل لي من هذا الحبل قالوا لي زينب رضي الله عنه تقوم الليل ف إ ذ ا سعدت شدت فيه ل ي ر الحبل مشدود بن جسوري فقم لي ا ك الصوت إلا أننا الليل في صيان ما ل هي ا تصليه ت ش بشمطيك د الحبل فأنكر النبي ا عليه ل فأنكر ا والسلام ذلك وقال ة ذلك حلوه الحبل مننا ا وليقوم أحدكم ن ش ف إ ذ ا سعد ي أ و كسل ف ل ي ر ف ض ل أ ن تكليف ما لا تطيق سيؤدي بها إ ل ى ترك كل شيء تدخن ان كي لا تريد و ع ا ل م ك ل ه مما تستهينه ي ماكله يعني ت د خ ل ه ا ل ز ي د أ ن كتشها أ ب د ا م ه ا ر يعطيها الشهوه وتاكل منها فوق طاقتك فانقلب ا ل ش ه و ة إ ل ى عكسها تمام عكس تمام ت ل ك ع ي ش ا يعطيه ولذلك ا تشمها تستطيع أن ه و ا حدث ويحدث ل الطعام الذي له ن أنه عنده نوع من ا واحد س يجع يبالغ أ كان أكثر من ل ق ي ويمرضوا ويضربوا ا س بعد يشموا ينهى ش م و وقت ا الجوع لا تستطيع يكون شيئا في الشيئ ي لكذب الغلو كان الأخذ لذلك الصحابه ل والسلام ل ا كان ا ة ينهى ص ة الغلو في الدين و ا ل إ غ ا ن فيه إ ن هذا الدين متين ف أ و ه ل و ا فيه برفق وخذوا من ا ل أ ع م ا ل ما ت ط ي ح و ن ف إ ن الله لا يمل حتى تملوا ولذلك الدين الحق وسط وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا من شكل يهود يعبدون الدينار والدهر يبيع و ا دينهم ب ث ل وليس ك ا ل ن ص ا ر ا ل أ ق د م ي ن أ ن ه ذ ا م ن ق و ش نصارى صار كانوا على غلوم في ل ن كانوا التنفكر للحياة العرق على الحياة القوم غلوم على قطع في بضع ا ب احدكم بديننا المنزلة ي الصحيح وفي المشهور بضع أ د صدقه قالوا أ و ارايت في ناجهته أخو وله ل نعم أ أ ر إ ن وضعا ه في حرام ل ممن شزني أ ل ا يكون عليه بذلك وزر قالوا بلى قال كذلك إ ذ ا وضعا ه في حلال وثبت في صحيح البخاري أ ن الرجل ينوي ف ق على أهله ي ن ا ل ص د ق ة فهي له صدقه ة ستقولي وخار ا هذه هذه هذه هذه مبصرة الملدات هذي مخبيرة هذي محيمة, هذي محيمة هذي مفجرة و ش ر ي ه ا و ن ت ب ل ك ه مياديا ر ح ه لديك لتكون لها ل ت ب ط ه ا ص د ق ط لها فقط ب ه ا على فقط لها فقط ل ه ي فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها ي ق ط لها فقط لها فقط لها فقط لها ت ق ط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها ف ل ط لها فقط لها فقط ل ه ل ف ا ط لها فقط لها فقط ف إ ذ ا عزم المؤمن إ ذ ا والنفس كما ذكرت تتقلب بين ا ل ش ر ة و ا ل ف ت ر ة على فعل شيء ف إ ن ه لا يضمن أن ي ك و ن على ش ر ة ونشاط أ م يكون على, على ف ت ر ة وكشف واذا القيت م غ ا م ر ة انك تقول إلى اعطاني ربنج كما يقوله كل الناس تقول اذا اغنني الله من ص ب ر كثير من الناس أ غ ن ا ه م الله ثم د ا خ ل م قبلش يخرج ص م ط ه هذا ماشي لك الكاذب العادي رغم كل شيء كذب لما كنت تقولي لا غ ن يا الله نشمت لا كان ط ا ي ق ا ولكن الصدق العادي الاجتماعي أ م ا الصدق ا ل إ ي م ا ن ي ل ا عندهش لانه علق أ م ر ا ل ي ن ف ي ه ونفسه ا بيد الله ليست ب ي د ه وورا نار كان مضمون فهمت عند ا ل ن ي ا شمبك ولكن حينما أ غ ل ا ه الله تبدلت حاله من حيث لا يبريد فوجد في ق ل م و ص ع و ب ة في إ خ ر ا ج الصدق وكثير لو أ ن ن ي حيت حينما تكون مريضا إ ذ ا أ ص ب ح ت سليما معاسا وشفيت وبريئت لافعلن ا كذا وكذا وعمري من تشصلت الفجر وعمري من تشصلت ا ل ز ي د ثم يبرئك الله ويشفيك الله وتصلي يوم ا ي و م ي ن وتنخطر عن ا ل م خ ل هذا ليس بصدق هذا المعنى الخاص بك ن ت ح ل و في عصر ولذلك نزلت هذه ا ل آ ي ة في حق أ ن س بن المضر رضي الله عنه حينما جاءت معركه احد وخرج واقع ل على كلامو ه ا ل ل ي صمرهم صمرهم ي صحيح, صحيح. ل ر ك ا ع ر ف بانه ان ما يكون صادق مع الله لان العزيمه عم ع ر ب الكونه شئت بلد وان ما يكون قد كذب مع الله فخرج يقاتل وقد وقعت ا ل ه ز ي م ة معركه حزنها المنشلين تقلبو ما اكثر من سبعين صحابي بين يدي رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قتلوا زميعا ا س ت ش ه د و ا وجعل يقاتلوا وينافح وينادي و ا ه ن ف ريح الجنه يقول راني كم حم الريح الذي يجلنا ويفرح بذلك ل أ ن ه طبق الله فعلا بنفسه والله عز وجل أ ك ر م ه ب إ ق ب ا ل الخير و إ ق ب ا ل النفس وما خذلوش رب العالمين ل أ ن ن ي فيك م ص ا ف ي لم يخذله ولم يحرمه تلك ا ل ر غ ب ة في ا ل س ه ا د ة هنا انتصف الشريف مع تحيات أ ب وجعل ه ا ر و ج يقاتل حتى قتل يقول أنا يقول مالك أنا ابن فما عرفته إ ل ا أ خ ت ه الربيع رضي ا لانهم ل ه عنه ش ه د ما عرفه فيما عرفه وجدوا فيه أ ك ث ر من ثمانين ما بين طعنتهم برمح و ب ر ب ت ه م ب ش ب مبقاش مبقاش معروف جنجهم أنه بسبب كان ي ق ت ع العدل م الحفظ العدل في فيتلقى الضرب من اليمين والشمال والامام والخمر ويقاتل وقتل ما شاء الله ان يقتل من كفار ثم قتل بعد ان ازخن جراحا طيبوه بجره عرفوه ختوا من خاتم عنده في البنان لينقص الله بها فنزل قوله عز وجل من المؤمنين من بعضهم نوع ترفيع عالي من المؤمنين رجال وبكرا على سبيل التنكير ناكله والتنفير في ا ل أ ص ل يفيد التخليل وقد يفيد ا ل ت ف ي ر ل ق ا ر ن ة تخرجه عن التخليل ل ل ت ف ي ر الرجال فلان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله احد كالبلوغ من الله ب ج ر فمنهم من قضى نحبه الذي قتل شهيدا أ و مال ومنهم هذا الرجل الذي تحدثنا عنه و غ ي ر ه من الشهداء الذين قتلوا في احد ومنهم من ينتظر لمكتبوس الله شهاده احد إلى الخطاب بعد فعمر بن فعمر ولكنهم أبي ا ص ب بن أبي ي علي ق و و صالح ي ر و آخرون ينتظرون الأجل و ن العجل ل ك كانوا من ا ل ص ا ب ق ي ن صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل العزيمه ب ا س د ا ه ا مع الله كملها مع الله هذا ا ل ص ب ق هو الذي طلبه الرب الكريم من المؤمنين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا س الله وكونوا مع الصادقين لا تتكلم القصار المنافسين تتكلم مع المؤمنين. تتكلم مع أو يقول المؤمنين المؤمن لهم يكذب يكذب الحديث انني بفصلت يقول المؤمن لا يكذب يعني في الامور العامه السنه هي لا يكذب من الايمان ليس من ا ل ا ي م ا ة فاذا المؤمن لا يكذب فكيف يقول لهم الله و ك مع الصادقين ه ا ا ل ص م د ق ي ن الدرجه الثانيه والدرجه العاليه اتقوا الله يا ا ا ل ذ ي ن امنوا يخاطب المؤمنين ب ا ي م و ن ه م ب ص ف الايمان يا ايها ا ل ذ ي ا ا اتقوا الله و ن و ا مع ل ن ش ا ل ت ب ي ر القراني في ا ل ي ت كان ممكن يكون التعبير في العربيه و ر ي ت س في ا ل ق ر آ ن كونوا من ا ل س ا ب ق ي ن لا ش ي مع من ا ل س ا ب ق ي ن وصحه ا ل ع ر ب ي ة هذه ك و ن من هذا ولكن قال وكونوا مع في ن ا ل م ع ي ة فيها معاني ا ل ص ح ب ة و ا ل ر ف ق ة و ا ل ق د و ة والتربيه معنى ك و ن معه باش يطلعك ب ا ل أ خ ل ا ق والصفات وشي ج ا ل وهو م ق ت ض الحديث الصحيح المؤمن قوي ب أ خ ي ه ضعيف بنفسه لما تكون معقوف كي قويك قوه ناعيه مصحبه ا تعاون على الخير لما تكون جماعتك ن في الحمر وكي م ش ي وكي يمشي و ك م ش ي وكي ي وكي ي وكي ي م وكي يمشي وكي يمشي و ك م ش ي وكي يمشي وكي ك ي ي م و ح د ك ك ت ع ج ز إ ن م ا ياكل الذئب من الغنم ا ل ق ا ص ي ة فهذه الماعيه ستربني ونربيه ما ء خير في سنوعد المسوار يقولوا هذا فانا كلا هو اللي على اعتقد خ ي ا س انك و و ل خير جيرا هذا هذا مني ا ف ر الخير بريئ وعلى يوسف ليس بل إبليس لك من اجل ان يقعدك ويثبطك ي في المنزل انا اعتقد ل أ ن ن ي خير منك وهكذا واحد في كل قدوة فهذه الناحيه ي ف ر م ن ه ت ر ب ي ة معك يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا س الله وكونوا مع مع اجمع ل ا ة مع اجمع ل ا ة دير م ن ج م ا ع ة الصادقين مع الصادقين ل أ ن م ع ي ة الصادقين لك تجعلك الآلة منهم من؟ هذه ففي ا ل ب د ا ي ة ا ل إ ن س ا ن يكون مصاحبا ولا يكون منهم في ا ل ب د ا ي ة وبما تصبح من كل واحد فيهما هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم لكن الحديث به ا ل م ل ا ئ ك ة لما نزلوا المجلس ل ذ ك ر وشافوا الناس قالت ي ن شاء الله و ط ل ع و ا الخبار لرب العالمين وهو عليم سبحانه وتعالى في كل شيء فالقصة طويلة ف ر ح ا ل ر ب ب ب ع احد د ه والرب ا افرحوا بتوبة ل ي فطرح الملائكه د حينما يجدوا ه او ك ا ا ق عليه ل ل فقال له ص ا اشهدكم يا م اني قد غفرت ل هذا كلمس لم يا ن ل ك رب الله واني فقال احد له يا غفرت الملائكة ي معهم فلان ا ن م ا ج ا ء فيه ح ا ج ة عن ش ي واحد يكون في ا ل م ج ل س ه ي الذكر وهو عند الغراب فلان ه الدراس جل ولكن و ويجدون ا معه شيء عسرية ي يتسمعه ما هو غير د ه غرضه و ل ا ب ا ل ذ ك ر و ل ل ا ا ب ق ر آ ن ولا ب ه جدتم جلسه بجمعه خايفه فرض ع ل م ت ه واغفر له معهم قالوا لي الملائكه يربي هذاك الهجره جايين هذا الغرض هل له هاته الناس ا ل ط ي د ي ن اللي جلس معهم باركتهم كتصبوا هم الجلساء لا يشقى به جليسهم لكن هو ك ن غير معهم ا ش ي منهم ليس منهم معهم ما يرجعون معه. ولكن ليس منهم فجعله الله منهم و إ ن لم يكن منهم اتقوا الله وكونوا مع ه غير صحب معهم الخير وكونوا مع الصادقين حتى يعني هذا ت ف ي ر طبعا وليس القران حتى تكون من الصادقين فيما بعد ولذلك قال من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما ع ه د ا ل ل ه عليه لتكون منهم كن معهم أ و ل ا وذلك منهج ق ر آ ن ي رباني ل ت ر ب ي ة النفس طبعا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان مع الكاذبين صار من الكاذبين ولكن ص ما ت و ل صاحب الكذابه كن معهم تكون منهم والحكمه القائله ا ل م ش ه و ر ة أ خ ب ر ن ي من تصاحب أ ق و ل لك من أ ن ت واضح هو هدف فالله جل وعلا أ م ر ن ا بالترقي اطلب مننا العالي في الدين ن من اجل ان نكون من الصادقين, طلب أن نكون مع الصادقين ولذلك كان ا ل ت ن ف س في الخير على الخير وطلب منا ا ل أ ح س ن و ا ل أ ج و د ولكن على م ه ا ا ل س ن ة ليسوا ل غ ل و على م ه ا ا ل س ن ة ا ل أ ج و د و ا ل أ ح س ن هو الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليدلوكم ايكم أ ح س ن وعمل. أحسن و ا ل أ ح س ا ن هو ا ل أ ك ث ر اقتداء ً برسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا هو ا ل أ ح س ن و ا ل أ ج م ل و ا ل أ ك م ل معنى الصدق إ ذ ا ب ه ذ ا ا ل ش كل ما تجيش ا ل ن س بالنعشيه ا وضوحها لان كل شغل واحد بغض ن ك و ن اكثر من هذا النعمين صادقين و خش محلونا يمكنك ه ان تكون صادقا بالعمل عام لا تشعر ب ا ل ش ي ء و الامور ا ل س ل ع ي ة هذا ممكن و ب ص ي ط بمن وفقه الله إ ل ي ه و س ه ل ا هو ولكن أخر ي ح ت ا ج الى مزاهده أيام وربما ابناء أيام و اشهر وانت تترقى وكتربت لتكون ي من الصادقين بهذا ا ل ع ن ل الرفيع الحالي لتكون من المؤمنين لتكون من الرجال الذين هم فئه محصوره وليسوا كثيره من المؤمنين رجال صدقوا معها الله عليه واحد الاعرابي جاء واحد مره لعند النبي عليه الصلاه والسلام يساله بين البذي يعرض و ل يعدل اركان الاسلام لقد زعم رسولك أ ن الله قد بعثك إ ل ي ن ا وجعل يعدل أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م لقد زعم رسولك أ ن الله أ م ر ن ا بخمس صلوات في اليوم و ل ي ل ة لقد زعم رسولك أ ن الله ف ر ض علينا صيام شهر رمضان لقد زعم رسولك أ ن الله فرض علينا ص د ق ة في أ م و ا ل ن ا إ ل ى آ خ ر أ ر ك ا ن الاسلام الحزب وما تفر عن ذلك ب د و ي ل ع ن د ه أ د ا م مثل وراء النسي هذا يقول كثير ت ر س و ل الى ل و ا ت ك ل م الآن عن ر س ل الله عليه ج ة ولكنها الرسول ل ع ي ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م كان قد أ ر س ل ص ح ا ب ي إ ل ي ه ص ف م عن صحابي هاد يقول دين لهم ج ي ل حنك د ولكنها ج ت ي ق و و ذ تتحول يزعون لي الى انتني يكون ك ذ المسجد ك يكون ي لقد النبي ل تتحدث ع كل ج م ل ة صدقه لا قد صدق ذ ا ا لقد ي الذي ل لكم انا تتحدث عن جمله صدقه لقد تتحدث براكم قالوا ا عن يعدلوا ر جمله نفس ا ل ب كيف يكون صلاه و سلام ي و ا ل زكاه حتى أ ق ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بكل ذلك و اثبته له ب ا ل ت أ ك ي د فقال له الاعرابي و الذي بعثك بالحق لافعلن بأتك بالحق ذلك لا أ ن خ ر ط و لا أ ز ي د ما نقش من هذه الفرائض و ل ا ن نزيد ش ي ص م ت ن و لا نزيد و ح د ا فقال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث الصحيح أ ف ل ح ان صدق والحديث متفق س عليه كان في البخاري ومسلم أ ف ل ا ح ة إ ن صدق ماشي الصدق هنا بين علاقه بالكذب ولا ما ت ك ل م ش عليه ولا هو عارف من صدقه المراه ا ل ص د ق العام بين الذي بعثك بالحق يحلف له لافعلن ذلك لا أ ن ق ط ولا أ ز ي د ولكن الصدق إ ن صدق في ف ر ا ئ ض ه مع الله لان الفرائض ا ل ح ق ي ق ة و ت ك ف ي ق ا ل إ ن س ان ل أ ن تتحدث عن المسلمين بين المسلمين بين المسلمين بين المسلمين ا بين ا ل م س ل م ت ن بين ل المسلمين بين المسلمين بين المسلمين كنت بين المسلمين فكانت القضية مفتلة ولذلك حينما يحاسب العبد يوم ا ل ق ي ا م ة يحاسب أ و ل ما يحاسب عن ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا انتقص منها شيئا قال الرب انظروا في نواهي لعبدي او هل لعبدي من تطوع عندما نقصى الثنان والعام القريبة تلقى الثنان ديرت ظهر والسنوات كذا رب ا ل ع ا انهم يحبون انهم يحبون ع ن د ه ا ل ح ب و ن انهم يحبون انهم يحبون انهم ل يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم ي ح و ا ا ن ه ر ي ا ب و ن انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون ا ن و م ي ح ب ذ ن انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم ي ح ب ر ن ا ن ك م يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون ا ل ه م ي ل ب و ن و ن و ن اين صدق وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى ص ح ي ح ة داخل ا ل ج ن ة ولكن شرع اين صدق ما رجل الله أ ك ب ر ف ق قالها صدقا ولكننا نكذب ما في كذب باجتناء ا ل ع ن ا يكذبوا اي اننا لا نكون صادقين بالمعنى التعددي ما الدليل على ذلك كثير لما تصلي ويشرد باله ويتيه فكره وقالت لماذا كذبت لمدخل الصلاه قلت الله أ ك ب ر ما معنى الله أ ك ب ر من ا ل ت ج ا ر ة أ ك ب ر من المال ودعت الدنيا والتراب واقبلت على رب التراب ثم غير م ل ك ن س تنيه ولك ا ل ح ن و ب إ ذ ن هذا ليس بصدق ل أ ن ك أ ن ت أ ق ر ر ت انك شهدت على ر ب الله أ ك ب ر يعني قد يشف الدنيا اكبر من كل شيء ثم تعود إ ل ي ه وليس بشر ولذلك قال افلح داخل الجنه ان صدق ان صدق في ايمانه شهاده ان لا اله الا الله ومن منا يصدق على التمام والكمال فيقر بالتوحيد الكامل الاكمل فلا يخاف انقطاع رزقه بتهديد الناس ولا يخاف انقطاع رزقه لاغلاق دكانه ل ل ج م ع ة و ل ل ص ل ا ة وللسلاه و ل ل س و ا ه وللسلاه وللسلاه وللسلاه وللسلاه وللسلاه وللسلاه و ل ه س ل ا ه وللسلاه و ل ل س ا ه و ل ن س ل ا ه و ل ل إ ل ا ه ل ل س ل ا ه وللسلاه وللسلاه وللسلاه وللسلاه ولسلاه ولسلاه ولسلاه ولسلاه ولسلاه و ل ا ل ا ه و ب و ل ا ه ولسلاه ولسلاه و ل و ل ا ه ولسلاه و ب إ ل ا ا ل ل ه ولسلاه ولسلاه ولسلاه و ل ل ا ه ولسلاه و ل س ل ا ل ل ه إ ذ س ل ا ه ولسلاه م ل ل ل ل ل س ن ا ه و ل س ل ا ل وقد تعارض المال مع إ ر ا د ه الله فقدمت المال على إ ر ا د ه الله هذه الشهاده ناقصه ليست على كمالها وتمامها كما في قوله عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر كفر عمله شابه ا ل س ف ا ر بعمله فكانه كأنه كأنه منهم وان كان محسوبا على المسلمين اذن ينخرم دينك ع ق ي د ة و ع ب ا د ة لا ت ك و ن من الصادقين يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أ ف ل ح إ ن صدق إ ن صدق في شهادته إ ن صدق في صلاته إ ن صدق في قومه إ ن صدق في زكاته إ ن صدق في حجه إ ن صدق في بره كله كان من أ ه ل ا ل ج ن ة إ ذ ا استطع ا ل إ ن س ا ن في ش د الفرائض ا ل ق و ة والصدق إ ذ ا أ ق ب ل على ا ل ف ر ي د ة فقد ودع ا ت ر ا ب ومن يراء فلانا ولعلانا ولا احد ان يسمع انه تصدق وزكى ولا احد ان يعرف انه حج فلينتشر الخبر بحجه يذكر ما انت من صدق حججت لمن صليت لمن صمت لمن الصدق مقام حال رفيع يحتاج الى امل خدمه لا تكون من صادقين الليل والنهار لا ت ف ت ر ولا تنتهي العمل م ش ي ع ن ي ت س ت ر من الصلوات و الصدقات الزكوات لا تستر من ا ل إ ق ب ا ل ا ل ن س ي والتفريغ والتفرغ القلبي لله الواحد القهار في كل خ ط و ة تخطوها إ ل ى ا ل ع ب ا د ة في المرجل بدك العباده ا ث ب ا حقا ي مجدي هل أ ن ا أ ر ي د الله ورسوله هل أ ن ا أ ر ي د الله والدار ا ل ع ا ش ر ة أ م أ ر ي د أ ي ض ا أ ن يعرف موقع قدمي و آ ث ا ر فعلي في الناس حقق ذلك مقبول ا ل س ب ه فوجب عليك أ ن تراجع نفسك قبل ا ل إ ق ب ا ل على الفعل ومع الفعل وبعد الفعل ي بداية العمل وانت في العمل إنك تجي الشيطانية النيا مزيانة يقع تُلقى وانتف العمل العمل الطارئة الانتان ولكن مقاطب حاضرة برنيا من مزيان أنك أن أهو فهى تبدأ أكبر في و ح د تذعجا ل م ا ف سكرت د و ك على ا فعل ر غيره فهذا طالع ا نعمه الله امتداءا وكلما ا ا ن ت ه و سكرت على فعل طالع ن ع م ة الله وكلما س ك بعني ل ى فعل طالع ن ع م ة الله لما ي ق وكلما ل سكرت ودرك والصلاح و د الخير من م ح ب ص ل ا ت بصدقتك ك بصومك أو أو انظر إ ل ى حق ا ل ع نعمه ل الله, عليك. شوف حق الله عليك س ت ج د ه كبيرا جدا أ ك ب ر من الجبال لذلك الفعل صغير ح ل ن م و س ا و تعرف ب أ ن ه ا بدل نزل ا جلبت لم م ص ا ي ح ي ا الاخضر و لذلك بلاد المعادين تجدون الله يسفر العيد ل أ ن العيد ما عرفه غير م ل ح د فمن هنائذ واجب أ ن تكون فعلك بفعل الله الله خلقك لو جمعت عمرك كله ع ب ا د ة وانقطاعا وتبسلا ما استطعت أنت من ترد ا لانه لله عز وجل على خلقه ولا طرفة ظ ر يمكنك ان ترد ن ا من شكر لله ا عز م ا وجل ا على خ ل ق ش ولا ف واحدة ي فرصه ن لما ق د ر ت ه ب ه م ا ي خ ل ص بك ا م ر يخلص ء بهذا الامر ل ي ل الذي ي م ل ن ه ان لا يخلصه و ب ر ت ذ ا الامر و الذي يمكنه ان يخرجه والفدر منه بهذا الامر الذي يمكنه ر ان يخرجه منه بهذا ا ل ي و م عديد هذا الذي ارتداه الله بالعامه ولكن شاهد فرق كبير بينه وبينه وبين ذاك الذي عمرو نشر فرق بينه ب ملل شوف النعمة البطر. سعيد. سعيد. واحد النعمة البطر تقدر لو حرمك الله من ع ب ا د ت ه على كمالها وكمالها في هذه ا ل ج ع و ه فلا تستطيع ان تشكر الله ولو على ص ر ف ة ن ظ ر ة ولا على خ ط و ة ولا على ح ر ك ة أ س ب و ع فيها من الفوائد للبدن وللعمل ما لا يعرفه إ ل ا الذي قطع له أ س ب و ع انت يعرف في مجلد الاسبوع المشقه وكم من المصالح تضيع بسق به ش ي ئ ا من قدرته و ش ي ئ ا من نعم الله العالي هذا في م ا ي ت ع ل ق بان يعطاك الله في الدنيا ل أ ن ه كل الدنيا حاول مال كل شيء ف ن ي ا فكيف إ ذ ا نظرت إ ل ى ما أ ع ط ا ك الله من ا ل ه د ا ي ة اعطاك ا ل إ س ل ا م وكان يمكن أ ن تولد ل ي ه و د ي ن و ي ه و د ي ة وكان يمكن أ ن تكون ابنا من صامي ونصراني او مجيسي ومجيسي و بكرمه مصطفى م س ك ف ى لتكون و ل ي د ة مسلمين بس جد من عزم سمين أ ي ن ع م ة أ ف ض ل من هذه بعد لا تستطيع إ ذ ن إ ل ا أ ن تكون ع ز ه م ن فانظر إ ل ى ذلك كله وغيره كثير انظر للعمل بانفسك عمل ب ي ا و ن كما أم صفر س و ل الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ا ل م ل لا أحد يدخل ي ح أحد ا ل ج ن ة ب ع م ل ه لكنه يمكن ان نعلم الأعمال يكون عمليه ا ل م ل و ا ن ا لانه أ ع م ل ذلك ستطير حلما يمكن فيها أربعة ودلها ان يكون ل و لا تطير فلا ل ا ا وجه م ق ر ة هذا الحماق عملك وبين ما ينبغي أ ن يكون عليه عملك ولا بين ما ينبغي أ ن يكون عليه عملك وبين ن ع م ة الله لان نعم الله لا تحصى وعملك محصي ب ص و ب عمل عملك فيه عمر محدود هذا العمل و ن ع م ة الله لا تحصى ل أ ن ن ع م ة الله عز وجل م م ر ت ب ت ك بعمر م ر ت ب ت ك بالله عز وجل والله جل وعلا هو ا ل أ و ل بالابتداء وهو ا ل آ خ ر بالانتهاء جل وعلا وان تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها من ه ن ا إ ذ ن قال عليه الصلاه والسلام لا أ ح د يدخل ا ل ج ن ة بعمله ق ي ا ولا أ ن ت يا رسول الله قال ولا أ ن ا إ ل ا أ ن يتغمدني الله برحمتي تغمدنا الله و إ ي ا ك م برحمتي الذي يحبه الرب منا أن نعمل جهدنا درجة قبيلة. لأنه يحبه جهدنا أن درجة سبحانه وتعالى طاقصك لا ت ك ل ف رسول الله متى ا ي تخطا ولكن طلب منك الصدق, الصدق. ان صليت فصل ي و إ ن صمت فصمت كثير من من يصلي لا يصلي و كثير من من يصوم لا يصوم هذا المشيء عمل أ عطيته الله و اعطيته كامل م ا تقل ع شرط ت و تقل ل ن او س أ الشيطان أ و الهو فالله لا يقبل منك إ ل ا العمل الخالص و ت ف ك ي ط ا ل إ خ ل ا ص وسيله ت الصدق هذه الادبيه والطريقه بالسوء الاخلاص الصدق فوجد ان تعلن لك وتبرد لك حتى تكون مع الصادقين ثم من الصادقين جعلنا الله وياكم من الصادقين الله جعلنا من سواهين وجعلنا من المتطهرين واغفر لنا وللمؤمنين الله جعلنا لك من شاكرين الله ما تبعين انك انت التواب الرحيم الله ما ن ن ا اود بك ان تخالف اقوالنا افعالنا 私の思い出を聞 u てください。